ت ن د م و ن ي و م ل ان ي ف ع ا ل ن د م ا ل ذ ي بيته من الزجاج لا ي ر ج م ا ل ناس ب ا ل ح ج ا ر ة من أ ن ت م د ق ى س ا ع ة العمل د ق ى س ا ع ة الزعف د ق ى س ا ع ة الانتصار لا رجوع إ ل ى ا ل ا م ا م الى ا ل ا م ا م ث و ر ة ث و ر ة بسم الله والحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله حياكم الله إ خ و ا ن ي واخواتي المستمعين في بودكاست حلم سعودي ا ل ل ي ل ة سنتحدث عن الثورات ا ل ع ر ب ي ة بعد نجاح ا ل ث و ر ة ا ل م ص ر ي ة وعدوى الثورات في بقيه الدول العربيه ة معي ا وخويا صديقي وزميلي وحبيبي ماشي ن ب د أ معك أ خ ي خالد أ تفضل الميكروفون ا ف أرحب ي ب العربية يصيبك د أ أول حاجة نتكلم عدوى الثورات、العربية. فالعدوى معروفة نتكلم حنقلنا حاجة تجيك حسيت أنت إن في تجيك وممكن يصيبك مرض تبدأ تعملك الوقاية ويقول يعني في مرض خير ومن علاج. طيب فأنت محتاج إ ذ ا كنت صاحب قرار او عندك م س ؤ و ل ي ة أنك تبدا أ من الان تبدأ تشوف السبب المرض هذا. الآن أو تخرج في ثورات المشكلة سبب المرض هذا ل الحكومات ب ح ر تنتظر دارية ي هي داري أنه في شيء ن أن أن هناك تجد تعطي بعض ا ل إ ص ل ا ح ا ت ا ل ب س ي ط ة جدا و هي ق ا د ر ة أ ن أ ق د م نفس ا ل إ ص ل ا ح ا ت ليطالبها الجمهور أ و أ ن ه ا تسبق الجمهور بمراحل بحيث أ نتسكتهم ردة فعل أت... بدل ا ش المشكلة ك أدركها ل فعل أنها تنتظر حتى يقع الفاس بالرأس عشان تصحى زي فرعون ما ما آمن إلا لما القرى قال أمنت برب موسى وهارون قبل ما يلقع ة أي أنها فأنت تصير يقع زي تنتظر حتى تصحى آمنت يحتاج يتبادر ردة فرعون برب وهارون عشان ما ما الفاس بالرأس آمن موسى أنك ت ص ي ر عندك م ب ا د ر ة و ا ض ح ة و لا تقول ه العدوى مجايه الدين العدوى ا ل آ ن واضح انها ي فيلونزا ف الطيور فيلونزا الخنازير ل ع هو يعني أنه يعني لكنه الطاعون اللي هو هم تصحيحنا ب العربية تصحى تعرف أنها لها بدأت تصحى وبدأت ل ولها الطالب ا واضحة ت هي فيها الأمر آخر، تكلم آخر ل أتكلم القذافي ى أنا عن لأن أ عن ب ح س عاجب القذافي ن قمت ن ك ل ع عن ص ر ا ح ن نتكلع عن ق ذ القذافي ا أنا ف شف ي زنقة زنقة ش ف ت ك ك ر و ت ي ر ا ت واجد قذافي عن أ ح ل ى كركوتير ت ش ف ه جريدة بصراحه ر ي ي انجليزية ط ا ن ة أو قمت بصراحه ي يادي كده ق ر ن ن ي ا س ت ش ع ا فكان ر كأنه ص ر ص و و ر ا ل ح ق ق ي ة ه و صرصور يعني لأنه بيّن لأنه ح ق ا ر ت ه و ب ي ن ق ذ ا ر ت ه بشكل يعني و ا ض ح القذافي أ ن ا أ ش و ف ه انه هو, هو الواضح و الصريح قال هذا نقمعهم هذولا حبوب هلوسه ق ا ع د ة هذولا شيعه كل شي ء في كل شي ء قال كل شي ء قال العمل جهد كل ح ا ج ة المهم إ ن ه ذولا يعني نبغى نقضي عليهم خلاص ذولا ضدي و أ ن ا الوطن و أ ن ا ا ل ي ب ي أ ن ا بقضي عليهم فكان صريح لا قعد مطالبات وقعد أ ع ط ي ه م وحبه حبه و تعال نتفاوض ل ا على طول كاش فالقذافي يعني صريح فهو القذافي هو جنون طبعاً أكيد ه وحبوب مجنون، هلوسه د ك ت و ر عبد الحميد البلالي في تويتر كتب طبعاً أبو ع خلاد م ر في ف تاريخ طويل في الكويت بمعالجه ة المدمنين يعني ج و د د ه ج المدمنين جداً كبيرة، فكتب في تويتر، حقيقة ا قال كتب ك تويتر ب في شغله ح معاشرتي ا ل مدة سنة عشرين تقريباً هو قال هو قال ق أنا أ وباذن ل أ ن ل ق ا ف ي م م د بدرجة كبيرة ر ت ص ف الله ت تصرفات, تصرفات مدمنين بدرجة ا مدمنيين ع ي ة من ا إ د م ا ن ف و واضح ا أن تكلمنا ص صاحي ر ف ا ما بإنسان ت م هو س م وأنا والله أدعو أدعو للشعب الليبي للشعب الليبي أدعو للشعب الليبي, ما أدري أدعو للشعب الليبي. بحالهم. والله ي ي ع ه م على ل القذافي الله زي ما اليوم جلس ط ا ما ذاك نتكلمنا غ ي زي ة وبإذن عن ا ل ثوره م ص ر ي ة كان بعد كم بعد يوم رحيل حسني مبارك أتمنى يكون رحيل القذافي الله شكرا السلام عليكم واتلاعى انا سعيد جدا اني انا اكون مشارك معكم اليوم في هذا البودكاست أ ن ا ت ر ك ي العبد الحي ح ق ي ق ة اللي نشاهده اليوم في الدول العربيه مثل اللي نشاهده في, في اوروبا ه شاهدناه في ا ل ش ر ق ي ة اوروبا الشرقية حينما سقطت سقطت بشكل يعني متزامن جدا هذا السقوط الذي كان موجود عند دول اوروبا الشرقيه كان بسبب تجاهل بعض الحكومات هناك لمطالب الشعب و تجاهلها ل كما يقول عزم ي ب ش ا ر ة أ ن الدول العربيه ة أو أردوغان أن يقول عفوا يقول أن الدول كما ك ا ن من المفترض أ ن يكون هذا التغيير وهذه ا ل ث و ر ة في الدول ا ل ع ر ب ي ة منذ قديم الزمان وليس الان آ ن يعني ك المفروض الثورات في أوروبا الشرقية لكن احنا لازم نضع ملاحظات مهمة جدا على الحاصل اليوم أولا دور الإعلام وأنا بحكم أني أنا عملت في الإعلام دور الإعلام اللي أصبح دو الدور الإعلام الرسمي اللي أصبح دورا مضحكا أصبحت القنوات الرسمية مثل القنوات اللي لكن على عملت مثل من مهمة بحكم في في دور دور دور وقت نضع نحن أني أصبحت أصبح أصبح نشاهدها لاجل الضحك نجتمع عليها في الليل ونحطها ونجلس في تويتر ن ض ح ك عليها ليش؟ لانها ي ش ل تقدم لنا خطاب س ق ي ف وسقيم جدا لا, لا, يصل لا يمكن ص ل لا ي ان يصل الى العقل اه اللي وصل اليه الشباب اليوم شباب الاعلام الجديد. قنوات وصل للاتف تقي حكومية وسائية. خطاب、وسائل. خطاب تقدم صريح جدا في ظل إ ع ل ا م جديد يصور كل شيء على أ ر ض الواقع وينقله للعلن في حتى أ ن كثير من ا ل أ خ ب ا ر نعلمها قبل أ ن تعلن عنها الحكومات و اعلام الحكومات أ ن ا أ ت و ق ع أ ن ه يجب علينا اليوم يعني نضع لهذا ا ل إ ع ل ا م حدود م ع ي ن ة في استقبال الحقائق حقده يعني الاعلام اللي قاعدين نشوفه اليوم يجب أ ن نضع حدود ب ط ر ي ق ة ان احنا لا نثق فيه ولا نعتبره مرجع أ و ل و ا أ خ ي ر ولنعتبر ا خطابه هو خطابا شرعيا ل أ ف ك ا ر ن ا ا ل س ي ا س ي ة في المستقبل أو في الوقت الحالي. أعطيك العافية. بالنسبة لأوروبا الوقت أوروبا يوم يوم الدول كلها واحد وراء الخوف في العافية فاللي في الحالي الشرقية الشرقية برلين بقية الثاني العربي بالنسبة المرة طاح جدار خلاص كلها صار الآن في العالم العربي جدار قلت تم أن أنه هدم طاح الجدار يعني خط ل ا ص الدفاع ح هذا ا ج ا الاول من الحكومات المستبده ة ك ل ا تقريبا الخوف ما هي بالآلة ا هي ل ع س كلها ر ي هي ة ما ا ب ب و ل ي س ما ل الدفاع خط الدفاع هو الخوف م ا ما بهذا هو خط خط لأنه س تقريبا ح ي في ل دولة العالم ت د تقمع شعب كامل شعب لا م هم ك ن يعني إلا دا ي و و ظ ف ن نصف ل ل ش ع ب م ث الخوف جيش شيء ي وخذا م س ت ح فالآن جدار ا ل دائما نراح ا ل أ ن ظ م ة القمعيه ة يعني ع ت ن ا ز ل ي ا ل ي و م شفنا أ و أ م س في سوريا بدأ بدات المظاهرات و اخر شيء توقعنا ه أ ن ت ص ي ر مظاهرات في سوريا حتى ان واحد في ا ل ج ا ه ا ل م ع ا ك س طرعي ت ط ن ز ي ق و ل السوريين حطوا م و ع د ا ل م ظ ا ه ر ا ت و م ا ف يوجد ناس ق ا ع تتفرج على المكان ولا ف ي أ ح د م احد يطلع ف ق ا ع د يضحك ع لهم ي ي ع ن ي م ي س ت ه ز ن أنه, إنه م و بكفوا ف ن طلعت س و ر ي ا فكلما أحد تطنز ع ل ى بلد و ق ا ن ه ا م و ب ك ف و ه نقعد طالعين شوية لهم طالعين. فما في أ ي بلد محصن يعني الدول اللي تدعنها جمهوريات وهي في الواقع يعني جمهوريات هذا ما لهم حل يعني انا, أنا رئيس أ د ع ن ي رئيس منتخب ما اقدر أ ق و ل شرايكم بصير ب س و ي ر ئ ا س ة ج م ه و ر ي ة د س ت و ر ي ة و اصير و أ ن رئيس دائم وما ل ه حل الا انه, أنه يسقط في دول عندها ن ا ف ذ ة ل ل إ ص ل ا ح يعني مثل المغرب سبق الجميع مع أن المطلع والمظاهرة مظاهرة يعني مرة سلمية موضع بتحترمك منصلح أعطيكم ملكية حكومة منتخبة يعني عنف تصعيد تعطي ترفع وتساعد ترفع أن أنك كانت وكانت لكن الناس وأنت الناس واحد ولا فيها ولا فيها ولا راح ولا السقف فجاء الدستور وصغيرة قوة وكأخر دستورية أس رئيس منتخب من قبل ا ل أ غ ل ب ي ة البرلمانية ا وصل ل ل ه على محمد ح ت س و البرلمانيه استفاد تجارب هذا ا من يعني غيره ع ق يعني ليش إليه في عودة أنتظر من أن ندخل نقطة لأنه كانت لا المشكلة الناس ق الآن ل لا ي ي ص تسعيد حتى في مصر في مصر ا ب د ا ي ة ه يشعرون مبقوي وضع م ت ظ ه ر ي أو ا ل م ح ت ج ن فأنت ع ط ي م منتاز هم عندهم يقول ما يقول لا لو بس في البداية ونقول لو لا نصعد عاطنا بس إ ذ ا زادت قوتهم يبدو يقول المحتجين ا ليش انا متنازل باخذ كل اللي ج براسي ن هذا ا أحد ل ش ب بالأرض في الميدان في بنغازي فقص ق ا لي قصص ل ق ص والله العظيم شيء يعني أسطوري يقول <تصفيق> <تصفيق> رجع ن ب غ اسطوري ز ي يقول ي الله ت ر ي يعني الآن ر عرف ع شكله ك أكيد ذ للقذاة ذول ا لما متعاطون فيقول مستهدف يقول لي القذافي لما يقول أنه د أنه م خ ا ت وحببها لوسة ق و تلومة ل ترمان يقول شاف شيء لا انتجار الناس أو يصدق يقول الناس سوت أ ش ي ا ء يقول لا يمكن أ ن يصدقها ي ع ن ي إ ن س ا ن يقول كان مو بس ا ل م س أ ل ة هذه هو في كبت لكن كان في حقد على, على النظام شيء غير طبيعي لا يمكن لا كان يمكن كان وكان كان كان النظام بهذا الحب لا لا الناس الموعد اللي اخترناه يسجنهم ونفس سجن يقتل يقول موعد محسوب كان يوم يشعب يشعب وترى قصد حرق السجن اللي في ب نفس غ ا اللي ز ي قتل ي في ه أو ف ن الموعد كان ه ذ ا الذكرى حقته و أ ي ض ا يقول ذكرى ط ب ع ا م ر ة تظاهرات عند ا ل س ف ا ر ة ا ل ا ي ط ا ل ي ة احتجاجا على ر س ا ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتلوا تسعه مدري ع ش ر ش خ ا ص في المظاهرات يقول اعطونا احتجوا قتل فكانت كثير من الناس ما كانوا يدورون عن ا ل ن ق ط ة فقالت ك ا ن ي ص ق ق ص ص ي لما لي ي كأنه ا ل ص ح ا ب ة يقول لي لما ب د أ ن ا نتظاهر قدام المحكمه ب د أ و ا يقصفون الكتائب من نص كيلو بالرصاص ي ق و ل ط ب ع ا جاء الجيش وقوه ج ا ء الطوارئ ولم نضموا لنا أحد يقتل شعبه ا ل ك ت ا ب م م ج ر ي ن فيقول و ب د ا يقصفون ع ل ي ن أذونا ا ويقول ك ل يوم م ت تسعة م و ت ع ش ر ة فقلنا ل ا ز م ن ق ض ي على الكتيبة ا ه ن ي ق ونحاول ل ر ح ا ن طبعا نقول م ح ص ن ة بثلاث جدران وشغله وكان ل معنا الجيش لا الجيش مو معهم هم اشياء م د ن ي ة الجيش ك ل ه ترك اماكنه فيقول ماسكين س ي ا ر ة بناء فيحاولنا اننا ق ت ح م ه نقتحم السور يقول الشخص الذي يحاول يهدم السور يحاول يحاول قتل استشهد يقول ياتي الثاني ويخرج من مقعد السواقه ت واختحمنا ح م السور, السور وقتحمنا الكتيبة يقول طبعاً اللي من أهل المدينة كانوا مربطينهم. اللي من أهل ك ا ن و ا من ر ب ط ي ه م اهل ا ل م د ي ن ة رفضوا م ن ه م يشاركون فهم مربطينهم وقاتلون اكثرهم واحد منهم ما قتل يقول كان نفسه جاري ف ي ق وكان ل ج ا ي الدور ق ل ق ت ل و ن ا و ج ا ن ي ا ل د و ر بس ن ت ن ا ع وكتب لي الله حياته د عادي يقول واحد ي ي سرابيت يقول ي ن ن ع أسلم أروح ل في المستشفى دخان يقول جهت دخن فايحاول ع ن و ا س ي ه وكذا يقول قاعد يبكي يقول ربي ما يحبني اني ما قدرت إنما إنما استشهدت يعني فيقول شي ء شيء يعني ما شي لا يصدق يعني إحنا كان ت ف ا ج أ ن ا في اللي صار فبإذن أنهم يعني أنا سمعت كلامة قلت لا يمكن أنهم يزم بإذن الله أنا كلامي لا منصورين وآجلا سمعت يزم وعودة طلعوا هو من م د م ن ي ن ا ل ك ش خ ة عنده خ ص ا ئ ي مخدرات سويله خ ل ط ة فيقول انا مزاجي اليوم أ ن ب س ط مزاجي اروق مزاجي أ ص ن شيط فيجي الطبيب حق المخدرات ويحطله خ ل ط ة بالمغذي ويحطها في, في إ ب ر ة ويقعد يروق عليها فالرجال يعني راعي, زي راعي زي مزاج مكسر يسمونه معكم أخوكم براهيم ما آخر الشاب بلد الثورات القحطاني قال وانتقالها زي يعني, <تصفيق> <تصفيق> زي يعني وانتقالها من بلد إلى مثل م ا ق ا ل خالد ا ل ع د و يقولنا ى تنتقل بعضهم ع ر ب ي ة تنتقل ب ع قاعدة زيزي ت من دوله ة دولة فالعربية إلى ذ ه يعني طلعت الى ع ر ب ي ة ما ق دوله قناة العربية طبعا العربية حققت تنتقل الخضرة فالعربية أن يوقف ق د ا م ا ودهستها حاول يباريها جرحتها شوي وفي كان حاول معها فأنا تصرف سلطان قابوس سلطان عمان كان جدا شوي وفي بعضهم بعضهم تصرفه تصرف في يمشي أعجبني ذكي أن أن ولم اعتبرها ا ت خوف ل أ ن أ ع ط ى أ ك ث ر من ا ل ل يطلبوه المتظاهرين فلما اطلعوا في المتظاهرين تقريباً كانوا ا نحو ل م ئ أ ومئتي ن شخص صارت مواجهات ب س ي ط ة ت ع ت ب ر ب ا ل ن س ب ة ل ل ل ي ح د ر في ا ل م ن ط ق ة توفي شخص واحد حسب إ ع ل ا ن وزير الصحه وتم التغييرات من إ ع ط ا ء صلاحيات مجلس الشوره قالت اللي طالبوا ب إ ق ا ل ت ه م طبعا ما أ ت ولو ق ق ع ن ا ا ه م ب ر ض أنه أ عمياني كانت ي يعني شيء يشفع د عندهم عندهم أنه لهم م بلى لو أتوقع ولو بيقيلهم ع د ه لهم أساسه م من ما شيء يشفع أ و ق ع ن المواطنين ب يجتمعون على إ ق ا ل ت ه م ز ي ا د ة الصلاحيات ا ل م و ا ض ي ع ا ل ا ق ت ص ا د ي ة الإصلاحية فهذا الشخص اعتبره كان يدف عربيه ة الإصلاح فمن ف قوة د ت ر ا ح ت ضربت في ا ل م ن ا ط ق الثانية وزادت الثورة في اليمن وشفنا تأثير عربية البعزيزي في اليمن علي عبدالله علي تأثير في عربية في ص ا ل ح ك ا ن ت ت ج ا ر ب ي ع ن ي ما هو بعيده أنا أ ع ت ب ر م ن القذافي ب ر د ة فعله للشعب ماكس ما أ موضوع المخدرات فعلى وتصرفه في عارفين شفنا فيديو في شفنا عبدالله مع والقمع قاعد قاعدين يعني يعني يعني العالم قاعدة ويغمع صالح المظاهرين اللي、صار. كل ماله قاعد يزيد. كل مال المظاهرين في اليمن يعني الغازات السامة الجديدة للدكاترا بيقول عليها باحد برضو كذابين يزيد يزيدون استخدام وتشد وتروح وتصحى وتختنق وبدأ صار ما تصوير وتصحى وتروح مو تقوم وتختنق أن تشنجات ع ص ب ي ة ج ا ت ه م هذه التصرفات مستحيل أ ن الشعب يرضى يعيش تحت حكم هذا الشخص بعد اللي يشافه ونحن ما نتكلم عن مجموعة، ما نتكلم عن فرقة معينة نتكلم ل مجموعة ما عن فرقة ا ش ع ب أنت ق ا ع عمياني الوضع قاعد د تضرب ضربت وغير يصير والسلمي السلمي اللي الصالح والطالح والسلمي وغير السلمي. الآن ف ي البحرين ب ر ض و نفس الناس مين مين مؤسف الشيء جدا العصى ضاعت الناس ما تدري توقف مع مين ولا مع مين. الوضع صاير التغطية العالمية جدا تدري وضع توقف مع مع سيئة ت غ ط ي ة تلفزيون البحرين اعتبره جدا سيء على ق و ل ه واحد امس ان تلفزيون البحرين عنده ق ض ي ة ن ا ج ح ة ومحامي فاشل فتغطية في البحرين خلت الوضع البحرين الحساس طائفي وغير طائفي في بسالفة صارت خلت وتدخل إيران إيران لل... للثورات العربية كلها اللي صارت وتدخلها في البحرين خلال الكثير إنه يقتنع تصير استبعد وغير ورغبة اللي البحرين البحرين ايران ايران العربية اللي البحرين كثير ايران اللي سابقة الاعلام ان الحساس كلها خلال انه انه خلف وضع قاعد ما ايران وانه وانا انه وجود、إيران. اللي قاعد يصير لكن ما, ما اشمل على كل ا ل ش ي ع ة الموجودين ل ي في البحرين ونحن البحرين لها وضع خاص وندعولها ان الله يفك أ ز م ت ه م ويسلم ن ا ل أ م و ر على خير و ن ت ك و ن ا ل ح ك و م ة تتعامل بذكاء أكثر من الذكاء اللي تعاملت اكثر ل ذ ا التي تعاملت ء أ ك من الوضع اللي تعاملت فيه ونشوف والبحرين الوضع سوريا يعني يعني نفس الشيء فيها فترة في إصلاحات إصلاحات إصلاحات لها بادة سياسية برضو ف أ ن ا كنا قاعد أ ق د م نشره أ ح و ا ل ج و ي ة صح قاعد ادور و الوضع يعني قاعد أ ق و ل ك قاعد فالان انا قصدي بس على موضوع أن التعامل مع الثورات شلون يصير ا ل إ ص ل ا ح ا ت ا ل آ ن وجبت كلنا يعرف ان الحكومات ا ل ع ر ب ي ة كلها كانت ن ا ئ م ة سنين ما كان في ه شيء جديد ا ل آ ن ا ل إ ص ل ا ح ا ت أ ن ت ما بامرين اما أ ن يكون في ه ضغط يستمر ممكن شهر شهرين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة بعدين ب س ي ر انفجار اما أ ن انت تعامل بذكاء و تكون الاصلاحات على مستوى تطلبات الشعب اللي ما في أ ح د يجهلها أ و ل ه ا تكون أ ع ل ى منها مثل ما صار في ع م ا ل حيث ان الشعب أ ص ل ا يسكت مع عدل ل ي ي حجه و ش ق و ل و ز د اكيد د انتماءه م ا ن أ ك انتماء ل والولا ا والولاء والشهاده أ كلها م ت ر ا ب ط ة مع بعض التخوين اللي قاعد ينتشر ا ل آ ن م و ج ة التخوين كل شخص قاعد يخون يخون أ و ل ما يطلع فعل على طول الناس يعني اليوم مثلا أ ن ش ر مقال يقولي هذا ترى قبل أ ر ب ع سنين قال ي ا خ معل ي خ ي قبل اربع سنين قال كلام ولكن مثل ه ق ا الموطن لا يتكلم ش ي ي ن ه ما عن نظريات م س ت ق ب ل ي ة فمستوى التخوين أنا قاعد أشوفها قاعد جدا مرتفع وهذا مرتفع لا ش ي ء مهم ل م و ي ن ا ل ح الامور وللأسف أن ا ح ك ا قاعدة ت تستغل ن ظ ي والتخوين وفلان خاين وفلان يحاولون توجيه بين الشيء ا المؤامرة وفلان البلبلة الشعب وأنا أتمنى إن الشيء هذا ما ينجح وأتمنى إن الأمور ت تكون أتمنى وأتمنى تسلم أنه أن ينجح أن والقذافي انا يعني ما ص د ق كلام خالد ولا كلام عصام موضوع المخدرات اللي قاعد يسويه القذافي هذا بتكس بتكس بيتكس هذا صمغ صمغ تحطه في قوط بيبسي وتقع بتنشك هو يوصل م ر ح ل ة ف أ ن ت احيانا تشوفهم هنا في الخبر مثلا ا ل ل ي يدور في الخبر تشوف أ ح ي ا ن ا لا حتى في الخبر يعني فتشوف أ ح ي ا ن ا مثلا الشمه ل ع ل ي ما السلام يرد أ ن تختلف حسبنا حاقرك هذا قاعد الشمة يشم ت ففي بعضهم تشوفهم ت ن ح يعني مثلا خطابه اللي جاب العالم ن ا اللي جاب ا س ل اللي جمعهم في ا ل ص ا ل ة وقفل عليهم عشان يعرف م اللي ه هذا كان مكثر <تصفيق> كميه ماخذ حجم عائلي بتكس فشل صار لو لاحظتوا انه حتى لما الجمهور صار وصيحات كان ينزعجوا فيقولهم اركضوا مو وقته الخطاب ا ل أ و ل لا الخطاب الاول حق زنقه زنقه هذا كان يسمونه قظوم ل ق ظ و م هذا حبوب لجج <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المصلح اجتماعي قبل و ي ف ق ا اش ك ا ن كان, كان قذوم ا ل ك ذ و م تخليك متحمس زنقه زنقه ج ر د ا ن ج ر د ا ن وراكم وراكم ثوره ثوره شد ض ر ب ة ا ل ط ا و ل ة ه ذ ه ماهو ماهو ماهو ماهو ي ا ه و ماهو ماهو م ا م ا نامق نفس الشي ن ا م ق ترى كان يشكك انه يقولك انه كان برضو راعي ض و ر حبوب في احد يركض برجل آ ل ي ما ح د ي س و ي ه ا <تصفيق> وسالفه ا ل ه ل و س ة دليل خ ب ر ة هو وولده يعني هم البيت طلع بيت خربان يعني أ ن ا أ و ل م ر ة أ ش و ف أ ب و ل د ه يجتمعون على س و ا ل المخدرات هذا عيب عيب يعني حتى لو عن المخدرات رأي مخدرات ل ق باياع بس ما يجد م ع و ل د ه لكن ما ي ا ل مستوى ا ل أ خ ل ا ق لو صلواته وما ر و ا يشاهدون بوتكس مع بعض فالله يعني مصيبتر ة ى ولا مصيب يعني شوف الليبيين, الليبيين ممكن يمشونه ا ترى س ا ل ف ة ان يعني ت ب ح العالم ممكن يمشونه ا لكن س ا ل ف ة ان يحكمنا واحد راي ع حبوب و راي ع هلوس ة و بوتكس هذا مستحيل ي مشونه ا لا و ا ل ل ه ينصر الليبيين و الليبيين ن ق ط ة ب ق و ل ه ا ن ب ر ة الصوت ن ب ر ة صوت المودع أ و المنتصر كانوا الناس اللي طبعا التخوين واضح الاموال تخوين ن ب ر ة الدفاع في ا ل ق ن و ا ت ا ل ع ا ل م ي ة ق ا ع د ة تخف كلماتها المسميات ب د أ ت تختلف التقارير ب د أ ت تختلف شوي ونط... و, و... أ ن ا أ أ م ل ان شاء الله أ ن ما يكون في م ؤ ا م ر ة أ و ص ف ق ة ع ا ل م ي ة يعني مع القذافي ل أ ن ا ل آ ن بدو ا يسمون مليشيات ي صارت مليشيات ي قبل كانت حق القذافي ا ل ح ص ا ر و اللي في مغازي هم مليشيات ي جيش جيش القذافي ما صار في ه مرتزقه ا ل آ ن م ث ل ا ل ع ر ب ي ة مثلا, العربية مثلاً العربية. ايه تغيرت شوي الحين <تصفيق> الجزيره ة وراء ت ت غ ط ي ا شوي خفت بعد <تصفيق> لا نفسر بس فجابوا تقريرنا يقول لبن ك ل غازي يقولكم ل ان انتم خ ا ي ف ي ن ان القذافي يرجع فكان في واحد يقول اننا خ ا ي ف ي ن اذا القذافي ب يرجع يحتل <تصفيق> بن غازي احنا ما راح نكون موجودين اصلا لان بنكون احنا استشهدنا <تصفيق> او نحن نكون انتصرنا فنحن ا ل آ ن خط ل ا رجعة أنتصار ونعتبر إما أنت إما استشهاد وأنا أعتبر إن هذا أن فوز ل ل ي ي ي ب بكل ن ا ل ح ا ل اللي وصل إن العالم ل ت ي يعني ن أن ا م ج ت م ع الدولي ل ك ه أسقط اما ل القذافي ش ر ع عن ي و ه ن ق انتصار ع د ي بس ي ك ل م و ن عن اما ل آ ن ه منتصرين منتصرين استشهاد وإما أول إن ينصرهم شاء الله نصر الله ينصرهم. البتكس يعني مضرب ا ل ص ح ة يعتمد لا أ ن ا خايف كذا في أ ح د يعني يروح يقول بجرب بيتكس باخذ جو قذافي البتكس أ ص ل ا أ ن ا منين عرفت ا ل أ ش ي ا ء ه ذ ه أ ن ت تلاحظ ا ل أ خ و ا ن ا ل أ ف غ ا ن اللي يشتغلون في الزل جيب حق المكيت خل يركبلك طبعا البتكس هو اللي يستخدمونه في الزل يثبتونه جيب حق المكيت او ل الذين ا ن يستخدمون المكيت, المكيت, بزل... <تصفيق> المكيت دائما البيتكس فتجدوا روح ا لاي ب ي ت ك س عندهم ض ر ب ب فمستوى ا ل ت ك س في ا ل د محل عالي ستدخل إن م مكيت راعي تشوف ا ل أ يأخذ ف غ يبغى ا يحاول يسوق لك. يقول لك اختار اللي المكيت تاخذ اليوم ياخذ اليوم يجي شاي ما شاي ن يسوق يقول يتبه يجي يتبه لك لك ت ب غ هذا تبغى ويقضب يساعدك في الزل ماء ويدخل ويمشي ه ذ ا جو الثقل ه ذ ا اللي كان القذافي يستخدم ي و الخطاب <تصفيق> الثقل وبه ساعتين ونصر خطير ل المخ ا ا ي خ تروح <تصفيق> جدا حتى ا لان ع ل ج الشار لا يفيد بشكل كبير يعني يهدي يخفف علينا حنا <تصفيق> حنا القذافي <تصفيق> تحذير مصر يعني معالج بنعالج اللذعة مرحلة اللذعة حنا الآن المهم والشهار هذه بس مرحلة مرحلة مصر و هذا تحذير طيب طيب بخير لا لا لا. مو تحذير أنا أنا طيب. ايش وصحتك القذافي يعني ايش يستخدم القذافي خبير يستخدم القذافي يا خالد ما يقدر يوقف هو الآن ضرر. وصل يدخن, يدخن واجد واجد ويوصل مرحلة يقول يوقف ميت ميت بما بتموت بتموت مخدرات مخدرات خالد دخان دخان تدخنت مرحلة ضرر مرحلة لا لا لا الآن الآن أصل وصل الآن للدكتور لا الله ان ما اذا آها واجد واجد انت واذا ان شاء مو وصحتك شونو شونو هو وقف توقف فهو نصحتك حش عنده الي ل يروح ويشفط بتكست ترى مصيره بيصير زي القذافي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا والله كنت ي عشان ن ي ع أ خ ت م اتوقع باقي وقت <تصفيق> <أه> باقي شوي, <تصفيق> شوي لا لاني يعني بما أ ن احنا يعني شباب و مهتمين ب ا ل إ ع ل ا م الجديد و مهتمين بالتغيير فا يعني من الحين نشتغل نشوف غ ر ف ة في شهار القذافي للعلاج ما اتوقع بيوصل ل الحجز له ولده ولده زال يقول زال ما دائما <تصفيق> ما <أتوقع> <تصفيق> <تصفيق> و... لا <تصفيق> <تصفيق> لا لا ما ا يجي ز يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفي و ل د ه شفله و ل د ه توا بادي واضح انه توا بادي حتى ن ظ ر ا ت ه ع ي و ن ه ش ك ل ه ش ع ا ر ه ق ص ا ت ه لبسه إلى توا بادي من يوم تشوفه بدا يوصل يحط صور على ج ا ك ي ت ا ت ه ملابس غريبه ادري انو ح وصل س ي ك ر ع م ر ح د يدفع ف ل و ويوقع س عقد ل م ه من ا ل ع ي ل ة ط ل ع ت بنته دمرانة لا بنتة, لا ا ل ع ي ه الله علي ب ل ا ن ا وقل يالله <تصفيق> يالله صراحه العطاء وكلنا وكلنا أهل يقولون ع ن ي وزي ما ي د ا يعني الحدود هذه ا ل ل ي بيننا هي ما هي في قلوبنا、يعني. هذه ح د ولا د ع ى خريطة و قلوبنا إن و ا ح د ة وديننا واحد و إ ح ن ا أ م ة و ا ح د ة ونتمنى ان السلام يحل وان الشعوب كلها تعيش في أ م ا ن وتتحقق مطالبها ب إ ذ ن الله في أ ق ر ب وقت واللي ص ا ر في ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي سوريا أ ش ي ا ء صراحه تحز في النفس ونتمنى لهم إن لهم ما الله كل الخير شاء حد حق ومحد ه ا ب ه ا وبالذات نبات ا ا في ل ر طائفيه ا م ن ا ل ر ي نعيش اخواننا شيعة يصير فما ه ح ي ن عندما ا في البحرين د و أو أو ا الأمر ا م في البيوت تحس إنه إنه في ل ي و ت تشعر هي ة ع ش ا ن ا ل ن ب ر ة ا ل ط ا ئ ف ي ة بس اللي ص ا ي ر ة و ا ل ت خ و ي ن زي ما ق ا ل و إ ب ر ان ه ي م لازم هناك طائفه من اجل ل التطرف في العلم ة ويقولون ج و د ان هناك طائفه ر ف من إ ي ر ا ن ا ل ح ل في م و ا ج ه ة إ ي ر ا ن ه و ب ا ل ع د ا ل ة ه و ب ان ل ل ح ه و ب إ ز ا ل ة ك ل ا ل ف و ا اللي خايف ر ق من إ ي ر ا ن هذا ب... ا ل ش ي ء العلم ل ي ق ا د يصير ا آ ن في مصلحة إيران 100、نعم. ما م هو في ص لا ح ة ل ل ش ع ع و ب ب ا ر ي ة ما يعني في إيران و ل لو لها ا غيرها كانت إيران في حتى ي د ولها مطامع و ل ه ايادي ع ن ي أ خ ف ي ة تحاول أنها تدخل ف ي ه ا عن طريق ب ع ض المتطرفين الى ب ح ر ي ن أو إ ل غ ي ر ه البحرين نحن ما ي يعني ن ا الشغل الحكومة ط ا لشعبها ما ل الذي ع ي ت ا شعبها؟ الشعب ا ج ه ب ل ح تلاقي بالذات تلاقيهم فيهم فقر يعني أحيانا تشوفهم الشيعة البحرين أحيانا بنفسنا فقر مدقع في يعني فيهم يعني منهم نحن نروح ونشوف لا ي و داعي في للتخوين ا هم عارفينها وهم مننا والحكومة أحسن والاقصائيه أ س ل و ب ل ة ذ ه نتمنى ن كلنا إن ن الله شاء أ ن نعيش في لحمه ة زي ما قال أخو ي م واخو خالد هنا عنده نقطة هنا. ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة هنا عايشين في ا ل م ن ط ق ة صارلهم سنوات ط و ي ل ة و إ ن شاء الله بيستمر ا ل ع ي ش ة بين ا ل س ن ة و ا ل ش ي ع ة مافي أ ح د ممكن أن يقصد ثاني وينيف مافي حل ثاني احنا ما مافي حل نعيش مع بعض فلا نبني أ و نصنع شرخ ما نقدر نعالجه ولا نقدر نحله ي جماعه في متطرفين في متطرفين في عند الشيعه وفي متطرفين عند السنه فغير صحيح اننا إن نعمم ص و ر ة المتطرفين عند ا ل ش ي ع ة نعممها على ا ل س ن ة وايضا ا ل س ن ة المفروض ا ن ه يعني إ ذ ا سمعنا واحد شيعي قال كلام متطرف لا يمكن ان حنا نعمم على、صحيح. كل ا ل ش ي ع ة ونفس الشيء بالعكس ل ل س ن ة نطالب الشيعه أ ن ه م ما يعممون كلام المتطرف س ا ل ش ي ء نفس الشيء أ م ر آ خ ر اللي يتكلم على إ ي ر ا ن و إ ي ر ا ن يا اخوان غرب ايران منطقه ة ك ل ا عربية هذه منطقة ل ا ح و ا ز منطقه ة ك ل العرب عربية ك ه ا ش ي ع ة و س ن ة في منظمات واحزاب وتيارات ك ث ي ر ة جدا تطالب بالاستقلال تطالب بالخروج من ايران وجلسه حال وتشوف ان ه ا ل م ع ر ك ة هي م ع ر ك ة بين فرس و بين عرب ما قالوا ش ي ع ة وسنه هم, هم يشوفون ان في حقوق و حقوق ص ح ي ح ة فالمنطقة اشوف الاحواز انا جازة الان بعض الاشخاص يعني بعض يتكلم مثلا الخطر ا ل إ ي ر ا ن ي فخلونا الان ندعم اهل ل م ر أ ة السنه م ا ل ي ر يتعلمcalled ن ا م ط في ايران ن ك ل م ت ط ر ف ي لكن أيضاً أنا أتكلم أني أيضا نقطة يعني أخيرة وأهم شيء قضية أخيرة شيء وأهم السلاح ت الاحتقان ترى أ ج ج جماعة ي وزيادة وزيادة يا عايشين بنعيش الشرخ حنا ل ن و ا راح ت يستمر ف نسوي يمكن شرخ ما ل و م الاساسي يمكننا حنا نردمه طبعا ح ا ل أ للمتطرفين واللي حبون يعججون الفتن هو يقول لك ما عليك من كلام الظاهر ع ن د نوايا أ خ ر ى ع ن د نوايا شريره ويقولك ل كلام بس انه قصده ثاني طيب أ ج ا على كذا ما إ ح ن ا ب خ ا ص ي ن <تصفيق> هذه ا ل ف ك ر ة أ ي ن ظ ر ة تنظرها ا ل أ م و ر ا ل س ي ا س ي ة أ م و ر ا ج ت م ا ع ي ة شيلها من ر أ س ك م س أ ل ة ان هذا الشخص يقصد غير ما, ما يظهر أ و يبطن غير ما يظهر شيلها من ر أ س ك وبتحل ا ل أ م و ر بشكل طبيعي حنا ل علينا من الظاهر في البحرين طلعوا وقالوا نبي حقوق شيلوا رئيس الوزراء واعطونا د ي م ق ر ا ط ي ة قالوا لا هم قصدهم ثاني وهذول يبون يقلبونها ج م ه و ر ي ة إ س ل ا م ي ة طيب هم قالوا كذا حقوقهم كانت مشروعه بعدين جال يقل و كانت في طريقتهم س ل م ي ة قالوا لا اكيد قصدهم ثاني وفي ناس طبعا عندهم نفوذ في البحرين وقال و ا عندهم نوايا عندهم نوايا بعدين صار في قتل واستفزاز طيب أ ن ت قاعد تستفز واحد وتقمعه وتقتله يوم جاء تحول ت القمع خلاهم ل يعني ي هذا فالنقطه و حول ن م ط ر ف ي من الشيعة لأنه الشيعة ا خلاص فعلا هذا لينا ل قلت شفتوا عنف أنهم يذبحوني يوم يردون يبنوا من جوا ب ك ل الاولى ط ق ل ل ي ي ط ق ت دائما السلاح ا ل أ و ل يقول لك انو عندك شوف نواياه ويعرفوا م ن ا ف ق ي ن ما كان يتصرف مع م ن ا ف ق ي ن ك ف ئ ة م خ ت ل ف ة كان يعاملهم مثلهم مثل غيرهم ومحاسبتهم وإذا سوي مو أخوانا وسلاح أوقات مثل ما منهم مننا ما مية بالمية فهذا المعادلة حتى مو بس مع الشيعة، الشيعة، مع جميع يستخدم يستخدم أحبت السلاح الحاجة ظاهر اللي تابي النية بغباء الشيعة الشيعة الفئات هذا السلاح يستخدم للتأجيج بين الناس بس أبد تصفية للتأجيج الفتنة هي فهذه لنشر صدر صدر قذر بين شيء شيء في طيب يا باركنا طولناها عليكم اليوم البودكاست يمكن ع ا ر ه ش و ي ة ثقيل بس الله يعطيكم العافيه ابراهيم ل ل عليكم س ا م ل ل وشكرا ا ا ص وخالد ش وشكرا ك تركي ر ا يا خالد وشكرا يا وشكرا إبراهيم يا الله عطي أ ل س ت م من تعلمنا على يدكم ب أ ن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد لماذا ا ل ف ر ق ة الحمقاء تحكمنا